في هالدنيا ا متساعد حظي وياها ما قاعد أ و ا ل ي تحير شتسوي من تلتم على الواحد بجيت وخلصتني عمري ضاعت س ن ي ن ة صرت بطرف الموضوع مادري ما الفرح وينك خ و س ت العمو ر ب ا ل ق ر ب عيوني بس انا بشوف طير بكل و ق ت م ج ت و ب ويا ا ل ح ز ن 「あれ<音楽> ل طلع م ك وما حصلت غ ل ت ع ب و ل سبب قاعد عمر ك ك ل يوم اقول باشر ح س ن م ن يا, يا دنيا ما قول القهر م عرفت غير بشر وجيت وخلصت النوم وعمري ضاعت سنينك صرت بظهر ف الموضوع ما أدري じゃんめっちゃおいしいしょっ。<音楽> 「احسن منك」